بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درر العصاف المحمديه اقودها توجهت الى الله توسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يجعل السائل فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في العمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من اليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزته اتحك الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي تسلم على تلك الذات الكامله مستعدي امانتك وحفيد سرك وحامل رايه دعوتك الشامله الابي الاكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الافخر في كل موطن من مواتن القرب وموهر قاسمين دادك في عبادك وساكي قوس إرشادك لأهلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص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 وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضره هذا الحبيب من الحافظين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا ادماعا في رحمتك الخاصه فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمَنَّا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بِالْإِحْسَانِ وسائل بما سال والمؤمل بما امل وان تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف بجهده اولادنا ووالدينا واهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبه التائبين وانشر رحمتك على إبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابصد الأدلاء بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصل على المعالجين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين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 واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين